ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ اَن يُغْوِيَهُ أَن يَكْرُهَهُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضلال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ المنافقين يصدون عنك صدودا رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون فكلف إذا أصابت ثم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون يحلفون الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وَعِهُم وَقُلَّهُ في أَنْ فُوسهِم قَلًَا بَل غَ وَعِْهُ وَكُللَهُ فيأَن فتهِم قَلَ ذَل غ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَتَّم صَ الله وَت صَرلَهُ وَكُول لَ وَجَدُ الله تَْ وَبَ وَشم فَمَ وَد تََلَ وَكول لَ وَجَد وََ وَ ك لا مونَ ح تاوح فيموكَ في مَا شجرابين لا م ل يَجِ فيِي أَمْ فقُوسهِم حَرَجَم مَِّ قَضَْتَ